Uiteraard ga ik naar u En dat is wal niet te zeggen van dezelfde manier van veranderen. En ik heb er niets van تطيع أن يمل له وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم illam yakuunah rjulayni farjulum rjatani min man tazdoun min al shuhadaatatadillah ihdahu al ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأذنى ألا ترتابوا Illa heeft تكون taak, een تديرونها بينكم فليس عليكم جناح briljant تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ويعلمكم الله بكل شيء عليم وإن كنت فإنكم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتك الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن ثمها فإن هو آثم قلبه والله بما تعملون عليم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Amen, wasol, zila, ilaah, mirabbih, وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا رَنْكَ مَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم رحمان الرحيم ألف لام ميم الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإيمان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله أزيز.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 كما تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَ غَيْرُ اللَّهِ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا توزر Qul huwa nabu'u da'ib wa Innaka Rabbana innaka jamii'un nasil Inna la إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَادُهُمْ ويقود النار فرعون والذين من قبلهم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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا vijfentwintig een vijand die in de strijd en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 للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تح we gaan er een beetje En والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغ عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمسلمين Sterker nog, dan zal ik wa begin van de dag beginnen. Ik وَالْعَزِيزُ الْحَكِيم إِنَّ دِينَنَا إِلَى اللَّهِ Wa man khalafa lam yun utul kitaba Wama ya qul bi ayati llahi fa inna فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأمين لا أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء. والله بصير بالعباد إن الذين يكفر kunnen bij aiaten liegen en kunnen mensen من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولا الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله Uma ما بينهم ثم يتولى فريق ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا En dat is niets anders Maar is Lille, wommelige, wommelige, wommelige, wommelige, wommelige, wommelige, wommelige, wommelige, wommelige, wommelige, ان شاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير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 فَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أولياء من دون المؤمنين عل ذلك فليس من الله في شيء أَن أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم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 وَمَا وما عملت من سوء تود له ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم O, de Azië, Allah en de Messias, en als صدق الله العظيم